Book 2 89 89 89 falsolító mód 1 الأمر واحد <تصفيق> الأمر واحد أويا نهلا أنت كسول كثيرا. هل لا كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيرا. هل لا كنت غير هكذا؟ أويا شكت ألسول. أوجان نهالوج تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ أويان كيسون يث أويان نجر مار أويان كيسون أنت تأتي متأخرا كثيرا هل لا أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا هل لا أتيت غير هكذا؟ أويان هنغوشان نبت أويان نَنَبَشْ <تصفيق> مَرْوِيَنْ أنت تضحك بصوت عالٍ هل لا ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عالي. هل لا تضحك غير هكذا؟ <تصفيق> أويان مار أويان إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ طول شوكات إصول أجان نا إيجال مار أجان شوكات. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا هل دخنت غير هكذا انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا طول كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا؟ طول جرشا وزت اجان نه وزش مار اوان جرشا أنت تسير بسرعة عالية هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية هل لا سرعت غير هكذا؟ Ajon fel, Müller úr. Isha, ya Síyd Müller. Isha, ya Síyd Müller. Ügyon le, Müller úr. Ijelés, ya Síyd Müller. Ijelés, ya Müller. Maradjon ülve, Müller úr. Épke jelsen, ya Müller. Türelmet kérek. Legyen türelemmel. Kun Konszabúran? Szányjon rá időt. Hudd, vohta keki feja. Hudd, voakt Várjon egy pillanatot! انتظر لحظة انتظر لحظة. كن حذرا كن حذراً. كن دقيقا في المواعيد كن دقيقاً في المواعيد لا تكن غبيا لا تكن غبيا